والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد <تصفيق> القواعد الفقهية لا تغيب الفصل الثالث القواعدة الثالثة من القواعد الخمس الكبرى رساة للرساب للرساة فين رساة على قورة المشاقة تجلب التأسير المشاقة تجلب يعني سخطي اساني اهنت المشقه التعب والعناء مشقه يعني مندويتي عناء يعني سخطي التيسير السهولة تيسير ان جيب باب تفعيل يسر ييسر تيسير أيته السهولة يعني آساني ساناي سانز معنى مع القاعدة معنى الرسالة الأحكام التي ينشع أن تطبيقها حرج على المكلف ومشاقات في نفسه أو ماله فالشنيعة تخفف في تلك الأحكام أو حكمان يا فروانكوا البكارنياني با کار بستنی سختی و دجوارید پیشه هینید با مکلف با بنده یا سختی لگانیه یا مالیه اما شریعت اسلام تخفف بی تلک لحک سوکاریتی آک آسان کاریتی آک و الحرج والمشاقتو في موضع لا نصف اما مع النصی بخلافه فلا يعتبر أما أم هنا طبعا لحرج مشاقتك يا لشونك النصنات ولا باري عليي النصناتك ابي اوكارك اما اجل النصحه جهاد جهاد عليكم الكتاب وهو ان تكونوا تالمون فانهم يالمون كما تالمون يتنابز ما دام سخط ابي اسانكريف بن ابي أما مع النص بخلافه فلا يعتبر أجل النص هاي لخلافه هو التخفيف تخيفنا بمشاكل أو كاتيت الرسالة دليل قاعدة من القرآن هو قاعدة بدليل ما نبيه قالوا تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خويا جرى أساني أساني ديفيد بوتان سختينا يدبوط دوم قالوا تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خوات تكلمنا خسر هيك كسك هيك منداق إلا بجور توانستيني يعني أو شيء تونت. قل تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلين. فيرد جارة تو سكتيو دجواريك مخسر خسر إما وكتشان لسر أمتنى في أجل إما السريان. ربنا ولا تحملنا ما لا يطاق الله. وفرد جارة شتى ما خسرمان كثنى إما ني أبو أنجم التكليف ما لا يطاق. قل تعالى يريد الله أن يخفف عن فأي قرأوا سكاري تماما قال تعالى وَمَا جَعَلَ لَيْكُمْ فِي الْدِينِ مِنْ حَرَلِ لَدِينَ سَخِيبَ إِوَا الْرَوَانَ بِنِهُ من الحديث ان أبا هريرة أخبره قال صلى الله عليه وسلم بإمكانه صلى الله عليه بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين يعني نيردراون يعني يعني بمعنى كان ينرى الشرع كان الشرع بخلقي الرائع أوه... أبي أعسان في كاريب وخلق رواب اشتاك أولا حديث كذلك بشروا ولا تنفروا مجدبدا عند آ... مكان يعني الدين ما بيزان لبشره خلق إن منكم منفرين في أمريك إنه وقتان هي دينة بيزان ولم تبعثوا معسرين ايوه غوانا نكرا ونن يعرض رواب بواسخت كاريب وش... يعني شديد دجوار وسخت وماشر قد وخلق رواب عن ابن عباس رضي الله عنه أما فوعا ألا إن الله قد فرض فرائد کردو فرز کردو و فرزانه کی تیوس فرز کرول سرتا وسن سنن و وشتانے کی دانا و حدد حدودن دانا حلالن حلالانے کی پاشکرا کروبتن و حرم حرام حرمانے کی چی چیکڈو حرماندو وشرع الدین الدين فجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعل ضيق دینی تشریح کروبتان اعسانو بگذشت و واسعا يعني اويك وسعته هاك يعني قلت وانا اه يعني كان كان وزنه هاك يا ابو انسان وسعه اويك بتواني امامك كيف بتواني أمبكي ولم يجعله ضيقا قد تنو سخت دانن ابو انا عايش تضوع عنها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين اختار لم علمت بيوم اخو اگر حركت سر بشك يعني مخير بكرايه لبيني الدوشتة أوحثمن أسانثينا كاني هؤلاء فإذا, فإذا كان الإثم كان أبعدهما كان أبعدهم منهم وأبعدهماني والله يعني إلا حمك سكزياد لك قولوا صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز عن أمة الخطايا والنسيان وما استكره عليه أخوة أخوة قزشتك لأمتي من شعب وشكتك لأمتي من لحظة وفراموش كاري لحظة وفراموش كاري لزور كاري فقط أخوة أخوة أخوة أخوة عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم اكره بعثت بالحنيفية السمحه أي السهل من بديني حققرائي بقزشت روان اكره نير روان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا أسان كليكن سويل مكان مجذبا يعني الدين ما بيزيان دبر تايخة ما بيزيان قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتم لا بالسواك عند كل وضوء قسخت المكان لس الأمتكم أمر بيأكل همود همود زنيجك السواك هذا القواعد المندرجة تحت هذا القال أورس عنيك هان جير مجموعة من قاعدات أولا الأمر إذا ضاق اتسى اگر تنگ بوه برفروانه بید اگر تنگ بوه بید سخت بید اینجا بید شرع بید سعته اذا تسع الامر ضاق اگر تنگ بوه برفروان بوه تنگ بید یعنی پیچوانی اوکاید الضرورات تبیح المحظوره یعنی ناچاری کان ضرورت کان اگر منح کراوه کان حلاله کان ما او بیحل الضرورتی تقدر بقدره هرچی به ضرورت حلال کرده به گویری اندازه ضرورتک دزنشانه کرده یعنی حلال کرده ما اجازه لی عذرین بطلبی زوالی هرچی به عذر یک جایزو اگر عذرکا نماشی اوش نامینیت اوش نامینیت او الحاجتو تنزلو یا تنزلو منزلتا الضرورتی حاجت که درجه خواتلتا الضرور حاجیت و دروریت منس هست، حاجیت چی؟ تحسینیت <تصفيق> حاجات جارية يعني بلا وباي ضرورات ورقات عامة كان أو خاص شقش جرب يش يعني قشتي يش تايبد الإفترار ولا يبطله حق الغير نعشاري حق الجيران فصلنا كه يعني إذا نعشار كوتتو برسيد بو كوري كورات خور نماذج كره نعنط خور ديها برد ديها شجع برد وانيها حق إذا تعذر الأصل يصار إلى البطل. أقول هاتوا أصلنا وتواني بيخي الروبوشي بدر. أقول دسم يجواهم. تمام. إشتقون دانما. الأمثلة على القاعدة. شيء خماني إنسان. وقوع حكم يقدامه ما هذا السريع؟ جم. وقوم بلال أما حكم لسر في قيادة زي؟ نعم حكم استنباط نعم استنباط ناقص ما أما حكم استنباط. قلت ما الدليل تدليلي النبوءة الأمثلة على القاعدة إنه من لا سر يساع تخرج جميع الرخص الشر وتخفيض من قاعدتي يا تخرج من تخرج حمو الرخصة كان شارعه آسان كاريا كان إلى قاعدة بالتيسير درأ هي نريد تخريجك كلا يا درأته وقد وضح, وضح الشارع وضع وقد وضح الشارع وضعه وقد وضع الشارع للرخص أسبابا واجرب الرخصة كان هو يانكي دانه شارع وأسباب الرخص سبعته هو يكان الرخصة رخصة يعني تخفيف حودانا أولا السفر يفرز المرض نخرشي الإكراه زور بسري اكراه انجبار يعني النسيان فراموش مشكل فلا الجهل نزاني العسر وعموم البلوى سخكي شتي بلوغير يعني وكا تمل توشي همو كسبه توشي دشتي همو كسبه اه شتي بلوغير يا النقص كمبوت اولا السفر نبغي للسفراء إذا سافر يجوز له قصر الصلاة أجل سفرك نك الحجاز بوك عظيمات الشمل نوش كرتكاته والمسح يجوز له قصر الصلاة والمسح ثلاثة أيام اتوعنا مصعب ك مسي خوف يا جوراوي والفطر في نهار الرضى اتوعنا رجوله اللي ما ينقول مزنا فإذا خرج عن المصري ولم يسافر سفرا شرعيا يجوز له ترك الجمعة والجماعة والعيدين آه والتنفل على الدابة. أجرهات ولا شار درشو. بلا مسافرتي فإذا خرج عن مصر ولم يسافر سفرًا شرعيًا يجوز له ترك الجماعة الجماعة الأديان والتنفل على الدابة. وشبيه لا يجوز له. <تصفيق> وإذا خرج عن المصلي ولم يسافر سفرا شرعيا يجوز له ترك والجماعة والعيدين والتنفل على الدشابج امانه ودروس يعني اذا حدك راح يجي سفر شيء هناك شو بكره ما لما كنا ما لوين عبر وهو مسافر سفرا شرعيا اه لا سفري شرعي شلون اجى سفر شرعي سفر يعني هو كده مقدر كيا كبيجي نسافر ويقول لا بشي وصلته شو بكره ما شاء الله شو بشابه اذا سافرجنا سرگیر میشی مثلا کارابچی آبکار نه توانی بیاد تو بام یا جمعات سخت بیاد تو یا جز... سنات المرض او, على عضوه او خاف ان طول مرض دروسه بو کسانه خوشو تیمونکه اگر ها وش... تو ترسیله و... یعنی یا یاب یعنی ترسیله اندامیکه یعنی ترسی او یاب نه چی دريژه بخاين وا سخت بيه معنی تند تو القعود في الصلاه الفرض والاطجاع فيها لن يجفزاء تهندنش يا هالاج والفطر في نهار رمضان کسانه ل رمضان شيكا أما الشيء زي المجموعة قاعدة شيء قاعدة المشقة تجلبه التاسع الإكراه يجوز النطق بكلمة الكفر مع مع معت منان القلب عند الإكراه لوقت إجباره أتانا كارك لما يكفر بالدم يبيض بلام ضليه صل إيمان دام زرابي ولو لم ينطق فما تفه مأجور أجناء الشيطان مرد أو أشياء أجبرها ٥٠ يعني خوان وكذلك أكل وشرب ما حرم الله عند إكراه. ورتجعات الإكراه, الإكراه ينكر بخوا ابنو شيشتك وخرا. لأن أبي أم بوجتي برزب خوي أبي أم ما يبنو النسيان فرنا مشكل. لو أكل وشرب ناسي في الصوم فليس عليه القضاء. أجرعت خواردي نوشي بفران يعني دبيري شوف فرنا او لروجوا أو واجبيني الروج وكذا. بل يتم الصوم يتمه صومه فإنه طعاما وشرابا أطعمه الله سقاه. أولا رجاء تواوكات لأنك أمام خوراك ونوشاكك أخوة يقول في خوران في نوشان الجهل نظراني لا يعتبر عذرا في حق صاحب الهوى والباغي والمخالف في اجتيادي الكتاب والسنة المشهورة والإجماعة نعم جهل عذر نية البوكسك خواني هنا هواس يعني أهلي بيدعاس والباغي كسك استماكات نعم برسي كثيكم لا مخالف في كتاب وسنتي مشهور إجماع مخالف أي شيء كه؟ نعم لو كان في دار الحرب ولم يعلم أحكام الشرعي يعذروا إن شرب الخمر أو فعل ما حرم الله تعالى أكرهاتوا لدار الكفرة لا كفرستان ونزلني حكم الشرع كان ينزلني أكره تعذري بأدري أكرهاتوا عرقك نورشية شريكك خوا خلامة كروان جامد والجاهلات تؤثر فيما بين العبد وربه أما بين العباد فيخفف ولا يسقط حق الغير جاهل نزاني بندوري هي لبيني بندو وبرود قاري خوي شئين قنع بر نبيتي رفع شيء كات إثم كات بلا مل ببيني بندك أنا أصلاً تخفيف أدريت بلا م حقي دير ااا يعني شون إذا كور نزاني دايرة كبيرة مثلاً بنومنا أبيتي حقك يبدأ فلو أطلق رصاصا ظن منه أنه صيد وكان إنسان فتلزمه الديب. أجرعتوا جليكي تقع، جليكي آبش. وين زاني أمام يتشيرة؟ كشي دعايات دركة أمام رافهوف فتلزمه الديتو. أبي خيون بهاي كبرة بدات. وصارت خفيفة. بلع أبيتي خيون بهاي سوك لأن الجهل والجهل الجهلون شو كان يزاني نزانيشيا؟ <تصفيق> العسل وعموم البلوى يعتبر العسل وعموم البلوى في أمر ليس فيه نص نشري كمس للمصحف للصبياني للتعلم الصلاة مع النجاسة المعفية عنها ونجاسة المعذور تصيب ثيابه سختي أو كشريك بلاو جيرا رجاء أكريا لكارك كنص شر لبريوناتو وكما مازن بون من منالان لمس قرآنك بخاطريش هوسينو فيربوني قرآن إياه نيوس لقال نجاسة كأعفيدة الجاسد يكون <تصفح> شيء ذكر ما يقدر اللي بعسى عفواً لا المعذور كذا كعذر هي وكل سلسلة من ما نيها كذا كميزة شرقي هي ميزة كذبل يباسك هي هو خصية بثيابه كذبل يذاه ما في جن شيء عمومي بالواو شخصي ثالثاً النقص حاوتا المراد به النقص في العقل كالصبي والمجنون كامبود لا لعقلا وكو منعلو شيت ولم يكلف الله تعالى الصبي والمزن بالعبادة لنقصان عقلهما أخي قلت تكريفي نقص سر مندالو شيت عبادته بك نبروه عقلاً شيئاً وفوض أمر أموالهما إلى وليهما كاري مالو سروت سام السامانيا أخي <تكريف> قلت سباديتي بكي بس سر فرستي أوا وليكان فيجوز التصرفات ما فيما فيه العرف لمثلهم اشتانكا <تكريف> أعرف إجازة أدابة وإنهاء وإنهاء وإنهاء وإنهاء وإنهاء تصرف يعني ماذا؟ أو ماذا يكون جائزا وكما أمله مثل لأن العادة محكمة ها قاعدة؟ ماذا؟ قواعد القواعد يكتري هناك عادة سابقة يعني عادة حكم فيها أكثر سابقة أما الممنوع أو البيع أو الشراء؟ أعلم أنه سعيد ببيع بل يبقى من هذا الممييزي وتمال جایزه. یه آشیت که نشه. روی منال آشیت. اگر یکی هدیه کی داشتی، قبولی به ماله او، اوی که هست، همه اشکال داری. راستا بابی چی؟ و أما الممفيء هو البيع والشراء والتصرف الذي لا يباشرون مثلهم. ويني أوان سكاريجوا قرضنا؟ وليش تسوق يا خينا؟ كيفية التخفيف الشرع سبعته؟ تخفيف كان الشر؟ شو تخفيف كان الشر؟ سكاريا كانش يا حودان؟ أولا تخفيف إسقاط. إشتكى الساقطة بلا كبيرة. أو كعبادة ساقطة لسه شيء شيء ثمنه. تخفيف تنقيس عسان كاري. مثلا لبانين هين نجذخوني. لبنية حيوان لأن أي ما عشان أن يوجي السنة أخواني أما هنا كان الإسقاط بوا يا لك أيش شرّه فإن خفت من فرجالا أو ركبانا يا مثلاً للسفرة تخفيف إبداع في عرقه بيعربي بشركته وكم مثلاً دزمنش بتجي تمام غسل بوا تمام وهاك ده تخفيف وتقديم كجمع الكل تخفيف تأخير وتأ تأخير نوجب خيت الدعاء مثلاً تأخير الافتراق ناشاري يعني ناشار بوي كاركة أو كذا مثلاً برضو منا شو أناي بيساني كاراو برسيو كذا ديوان أو مثلاً هناك أخواني مشكلة تأخير تغيير على حكومة بقردربو شتكيت تخفيف ده اسقاط خويجت من الحائب والنفاس والمعم عليه أكثر من يوم وليل مثلاً برضو نيوس ساقطة لسركي لسر أفرادي بيوس ضعفوار كذا كم مثلاً زياتل للشورجة بيهجكى وعدم موجود بالحج إن لم يكن الطريق آمنة أجر رجع مثلاً أبي منو يعني ترسابوا للرئة حج واجب نبي وعلى المرأة إلا ممكن معها محرمون وعساقطة بحج لسر جنكة محرمين نبي بجوا بحج تخفيف التنقيس يعني كم كرناو نقص العبادة نقص عبادة أبيت شيء أمانة القصر والقعود والافتتاح والإيماء في الصلاة. كنت كردنا ووكونيش دانيشت ما صنبر منا رنيجا هلا فاروها أهم عجا كردن بسر للنور. يعني إشارة إيمان إشارة تخفيف إبدال ها إشاراتي آه آه الت التهام مكان الوضوء أو إبدال عندك يا جوركي أم جوريبو وقت آه التهام مكان الوضوء تهام لجاتيكي على بعدي دزمشة والغصب والمكان الوظي والغسل لجاتي دازميجو غصلة والقعود والإفتجاع والقعود والإفتجاعي والقعود والإفتجاع مكان القيامي لجاتي مثلاً هالستان لن يجاء دانشتنه هلاشا والإطعام للصيدي للصيدي للصيام عند عدم القدرة للشيخ الثاني في ديدان خراجدان بو لينين روسوا بو لكاتكاسيناتونة قزوبرة بو مثلاً بيركة واو فترض زهران بو. تخفيف تقديم الجمع بعرفات بي بين الضير والعصر وتقديم الزكاة على الحرق. أو كمثلاً نيوز يجس لب مثلا عصر مثلاً تقديمه كي. مثلا هنيش مثلاً السفر يا مثلاً زكاة باللويس عالك يبيتو زكاة كتب. إذا سال سال ناتيو سال سال ناتيو دور زكاة واجب بيا سارو. بيا شكى أيدك ككبر فقير زهر في خوي ازنه کارات اینی کات بره ور دیگه مالک مزبور من دکانه ویچ نه ولی پول منظور اخ... م. تخمین بایدن تخمین, بایدان. تخمین او یا اگر ما او. و تخفیف و تاخیر تاخیر صیام رمضان للمسافر والحائض صلاة لمن اشتغل بإنقاذ غريق أو مريض يخشى عليه الموت. لو مثلا مثلاً روجي ماين رمضان بوكسكم سافر. وبا عفرتك بنيش. بو زافور بو بوا نخوش. تاخير نيش بوكس كمثلاً نوزن مراحتي وكبر خليك أخن كم خني ناي علاقة ونيش غير مثلاً برنامج تأخير كور. كسي خليك ك هنا بيتغرق بي. أو مريض يخشى عليه الموت. نخوش خليك امر أمر مجبورته نجاتي. دي. يعني دكتورى عملياتك. مثلاً، شسم تخفيف الابترار للناس أكل الميت والنظر إلى عورة المرض للضرورة. وادني مرداربو. يعني يا, يا تمشى مثلاً عورة النخوج للضرورة. مثلاً في عيوب مشى مثلا شنكا. مثلاً مثلاً هي الجن تمشى عورة جن. تخفيف التغيير. هالقرآن يشتكى. مثل التبدل طريقة أداء الصلاة عند الخوف. يعني القراني شوي ناس كردن لك هذا الشلا الشرع لصلاة الخوف وقت الشرع شاید و شاید شاید شاید شاید شاید شاید و شاید شاید شاید شاید شاید شاید توانی شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید شاید